وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا ثم عفونا عنكم من برد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ فَنَرَ الضَّحَا جَزَرْتَ فَأَخَذَتْ قَوْمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وظلل ما رزقناكم وما ظلمون